هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنتم تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 وَإِن تَدْعُمُ اسْطَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ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 انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيهن يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نذيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ أَحَدٍ الْأُمَمِ